بانصير <تصفيق> بانصير <بس تصفيق> فأوحى <تصفيق> <تصفيق> ودكر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الوازبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالديا ولأصحاب الحقوق الواجبة عليا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الاحياء منهم والأموال أستغفر الله العظيم لي ولوالديا ولأصحاب الحقوق الواجبة علي والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأمراك الفاتحة إلى رسينا وحبيبنا وشفيعنا وضرة عيننا سين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبائي أخواني من الأنبياء المسترين وأزواجه إمات المؤين وأهل بيته أجمعين وجميع أصحاب رسول الله صنع صار منهم المهاجرين وجميع التابعين وتابع التابعين ثم إلى راسنا الإمام المهاجر الله الحمد عيسى رسنا البيجلا بن أحمد عيسى ثم إلى راسنا الفقيه المقدّم محمد علي بن علي رسنا أبي عبد الرحمن السجّاد ثم إلى راسنا الشيخ بكر أبي عبد الله بن بكر العدروس ثم إلى راسنا الشيخ بكر بن سارم ثم إلى راسنا الجد أحمد بن محمد حفي ثم إلى راسنا الحبيب بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى راسنا الحبيب عبد الله بن الحجات ثم إلى راسنا الحبيب حبيب محسن بن صالح البحر وحبيب عبد الله بن حسين بن طهر ثم إلى رسلنا الإمام الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس ثم إلى رسلنا وإمامنا وشيخنا وقدوتنا إلى الله حبيبنا علي بن محمد الحفي وأصوله وفراعه وأبنائه سيد الوالد علي وأخوانهم وتلامياتهم ومشايخهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وامواتنا وامواتكم ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه ومصدقين عليه ومن جاء منه خير لهذا المكان والسابقين بهذا المجلس خصوصا الشيخ المحمود أرسل وجميع أوليائها جلدها وصلحاها وعلمائها أن الله فلهم ويرحمهم ادخل على قبورهم الروحانة والريحان والفسرة والأمان والمغفرة والرضوان اجعل سكنهم الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونسأل الله الكريم يفتح علينا وعليكم وعلى أهلنا والأردنا والحاضرين فتوح العارفين فأقهنا وإياكم بالدين واهدنا وإياهم سواء السبيل وعلى الله يمنا وإياهم وجعلنا وإياهم أجمعين علماء أجبياء صلحان الجبائي بارك لنا وإياهم فيما رزقتنا ويعافينا وعفواننا ويغفر جنوبنا واسترعيبنا وشك قلوبنا يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية والأخراوية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وقواننا وأصحابنا ومن أوصانا بالدعاء ويشري مرضانا ويعافي مبتلانا ويمني من استروعانا على خيب وجانا ويطمر عمر سيد الشهر محمد كاف طالع عام محمد زين طول عمر في طاعة الله يا الله معلوة وفعل الحوالى والزميل الحاضرين أسأل الله الكريم أن يموت علينا يغفران الظروب بسات الرعية وبكشف القروب يا رحم الرحمين وأن أسم الله يحفظ المسلمين ويرحم المسلمين وينصرنا نفسنا صلاح الإسلام والمسلمين منكم ولكم بصلاح الإسلام والمسلمين وأن الله يطفينا رفتاً بجناها لخاصة بجان المسلمين عامة ويزونا ويطفينا نان والأمان والرخاء والسعادة وعلى نتن الله يبارك لنا وياكم في رجب وشعبان ويبلغنا وياكم رمضان ويكتبنا وياكم من صامه وقامه ايمانا واحتسابا حتى نحظى بالغفران وسكن الجنان ويعيد هذا الشهر وهذه الليلة الشريفة علينا وعليكم وعلى اهلنا ولادنا سنين بعد سنين وعوام بعد عوام في خيرات ومسرات واخراف ببلغنا وإياكم اتماعين حجيتك الحرام والزيارة قبر نبيك أخذ بالصلاة والسلام بحسن الخاتم عند الموت بعطول عمر في طاعة الله ورضاه في خير ورطف وعافية والسلام وعلى من ذهبنا حبيبنا علي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الذي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم نفير <تصفيق> من الدنيا نعم نعم رب نعم نعم نعم نعم نعم فيا أيها الرجون منه شفاعة صدوا عليه سلموا تسليما ومنا ما صلوا عليه وسلمو تسمما رحمة صلوا عليه يا ربي صل على محمد أشرف بدرا في الكون أشر ربي صل على محمد أكرم داعي الدعاء إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داعي الدعاء إلى الحق. ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد احلى الورى منطقا واصلا يا ربي صل على محمد احلى الورى بتقوا واصلا يا ربي صل على محمد أفضل من بتقى تحقق ربي صل على محمد من بسخار وفاة خلاق يا ربي صل على محمد من بسخار وفاة خلاق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمب ما تفرق ربي صد على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى ربي صد على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى يا ربي صد على, على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مولا ربي صل على محمد وافتح لنا الخير ولا مولا يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلاق يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توذاق يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توذاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام Amen. Uh -huh. za وسلم وبارك عليه وعلى اله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا يُظهِرُ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ يُظهِرُ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمُّ من يعمتاه عليك ويهدي قصراً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيزاً وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم وَمَن يَعْقِلُ قَلِيبًا عَلَى عِطْبٍ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ لقد جاءكم رسول من أَنْفُسِكُمْ عزيز عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إن أرسلك شاهدا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله ودعوة إلى الله بإذنه وسرعان ميرا وبش المؤمنين وبش المؤمنين بأن دهم من الله فضلا كبيرا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم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 اسمه أحمد اسمه أحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الموجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في يد فأرسل إليه ما شرف خلقه وجل عبيده رحمه تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحظوم فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والهيوب فما أجل هذا المنى الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كابلة ظهرت في للمحمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت جرد العوالي في إقراض التكريم في عالم قدسه الواسع تجل ينبضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعجاد ولا يمل تقراره بكثرة الترجاد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر قصل به قلب منيب إلا من سوابغ قضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل أنا منوالى جل من شرق الوجود بنور غمر الكون بهجة وجاما واترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعادى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قدر رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة, من حضرة الامتنان ما يعجز أن وصفه اللسان ويحار في تعفل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والذهور ما ملأ الوجود الخلق يا فتبارك الله من إله الكريم بشرتنا آيته في الذكر الحكيم في بشارتنا قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوك الرحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هديا إلى السراء صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تُعرب بأنسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تثبت بها في الصدور من الإيمان لواعده وتنوع على أهل اليقين من سر الله إلى إذعان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وضرة عيننا محمداً العبد الصالح في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ خلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيراً ونذيراً فبلغ الرسالة وأذى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا نذيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سروا في البحر والبر فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشرت رواها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلاوات وأجمعها وأزقت حييات وأوسعيها على هذا العبد الذي وفى بحب العبودية. وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بها الغرب فيه في مواطن الخدمة لله ضبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسه في قلبه نور سر تعلقه به, به وحبه ويكتب بها بعناية الله في زبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أطار الأكوان بنشر كراهم نسيم يهل باريك النبي يهل الصفاء والمناجاة بخيت من حبكم يغفر بما قد تمنى يا هل بايت النبي يا لصفى والمناه بخير من حبكم يغفر بما قد تمنى في رضا رب يمشي في صباح وممساه بل يحصل مطالبه ومكان يردى كل من عبكم يا هنا يا غنا من المختار من المختار في يوم لغياء al أكبر الدعاء عند مهن الأنبياء يقولون نفسي نفسي وحبيبنا محمد يقول أنا لها أنا لها أنا لها ما خلاق ربنا ذا الكون لغلا لغلا حد في المدينة يعتكف في مصلى افصلوا على من حبه الله وسماه ختم الرسال من علم علمه علمه وأسماءه mirin kham minin Al-Fatihah ya فعلق اترانة الله في عمي الكديم يرور أسرار التصيص البشر الكريم بالتكديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواشعة والمنة الوامرة فانفلقت بلد التصوير في العالم المنفق الكبير وعن جمال مشهود بالعين حاول وصف الكمال المطلب والحسن التعامي والزيد فتنقل ذلك اليمان الميبون للعصاب الكريمة والوطون فما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القبر التال الذي يتنقل في بروده يتشرف بموطن استقراره وموطن خرويه ونقلق الأقدار الأزلية بما قضاد وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت فخصصت فيه من خصصت فكان مستقره في العصنى بالفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة الذ برد في عالم الشهادة بشرا لا كالبشار ودور أير الأفكار ظهور وبهر فتعلقت همت الراغب لهذه الحروب بان يرجى ما في هذا القرطاس ما هو لذاهي من عجائب ذلك النور معروض وإن كانت الذر لا تفي بعشر من اشار اوصاف ذلك انه موصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فألا تعرب الأقلام حشور خال الأنام ولكنها الزميلة ترين ما قلته من سر عشر في المخلوقين وما أكرمه الله في مولده من الفضل الذي عمى العالمين وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعك عن بهذه هذه الحضرة الكريمة ولا عجت شوق لا سمع أو صابيا العظيمة ولعل الله يفض بالمتكلم والسامع ولعل الله يفض بالمتكلم والسامع ولأن الله ينفع بالمتكلم عزانه ويرخلان بشقعة هذا النبي الشافع ويتروحان براء ذلك النعيم وقد آل الجلم يخط ما حركته في العنامل مما استفاده الفهم صفات هذا العبد المحبوب كامل وشمائله التي عسن الشمائل وهنا هسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يا ليتشرف بإذابة الكلام والقرطاس وتتنزى في هدائق الأسماع والأمصار وقد بلغنا في الأحاذين المشهورة أن ولش خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة فنوروان الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حادثه وما تقادم قد أخرج عبد الرزاق سندا عن جابر بن عبد الله العصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد برده من حديث أبي وريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعذلت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاعظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال القصوصية فاستودعت هذا النور النبين أصلا فبطول من شرفت من العالمين فتنقل هذا النور نوصل بآدم ونوح وإبراهيم حتى أوسرت يد عمي القديم إلى من خصصت بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب للقدر العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتنقذ صلب عبد الله فألقاها بطنها فضمت وشوى بمعونة الله محافظة على حقها للذرة وصونها فعملت برعاية الله كما أراد عنها. حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشتو منه أذما ولا علنا حتى مر شهر بعد شهر من حملا وضرب الزبرد إلى عالم الشهادة لتنبسط على نلعاد العام فيوضات فضلا وتنتشر في آثان ما صميم